وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون الحمد لله رب العالمين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 ضالين آمين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إن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 فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المندرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون